בוקט 2. שבע. סבע. מספרים. אל אני סופרת. אנא אעוד. אחת. شتايم شلوش واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اني سوفرت عد شلوش انا اعد حتى ثلاثة انا اعد حتى الثلاثة انا اعد حتى الثلاثة اني ممشيخا لسبور انا اواصل العد أنا أواصل العد أربعة، خمش، شش أربعة، خمسة، ستة أربعة، خمسة، ستة شيفة، شمونة، تيشة سبعة، ثمانية، تسعة سبعة، ثمانية، تسعة أني سفرت أنا أعد أنا أعد أت سفرت أنت تعود أنتي تعودين أنت تعود أنتي تعودين هو سفر هو يعود هو يعود واحد الاول واحد الاول اشتايم هاشني اثنان الثاني اثنان الثاني شلوش هاشليشي ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث أربع هغفئي أربع الرابع أربع الرابع خميش هخمشي خمسة الخامس خمسة الخامس شش هششي ستة السادس ستة السادس شيفا هشفي سبعة السابع سبعة السابع شموني هشميني ثمانية الثامن ثمانية الثامن تيشا هاتشئي تسعة التاسع تسعة التاسع